r e m e b e r the o w e s a c e n فإن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا